بسم الله الرحمن الرحيم وجاء كأس العالم عام ثمانية و سافر وليد الى هنا الى فرنسا ورونادينيو البرازيل الكبير اللاعب الذي يحاول فنع الفارق كرة خطيرة الله كأس العالم كأس العالم هي لعبة موت هي لعبة موت وتدكن الشباب وتدكن السباك من رونالدينيو من الساحر التبيع يا شباب يا فتيات الآن لو قيل لنا احصل على تذاكر سفر لحضور المباراة النهائية في كأس العالم بيلم هارولاندو هاتف مضرب واندو بيشوت غالب الترقو لكن ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لك يا محمد يا صالح يا أحمد أنتم الآن من أهل الجنة وستكونون فيها بجواري في الفردوس الأعلى ترى ما هي فرحتكم؟ ما هي سعادتكم هل سيتوقف نبض قلوبكم وأنتم حينها لا تصدقون نحن سنكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة رسول العالم أن يرضى كس العالم أن يمشاردين وأمان، كس العالم أن يرضى كل إخوان، كس العالم أن يمشاردين وأمان. كم من طبيبة مسلمة ومعلمة مسلمة ومهندسة مسلمة ومربية مسلمة تحتاجهم الأمة وأنت لازلت أمام الشاشة تصرخين هيا العب يا هنري لماذا لم تناول الكرة يا زيدان حرام أن تضيع هذه الكرة سبحان الله كتل عالم أن يرضى الأكوان كأس العالم ان يرضى كأس العالم ان انشادين واما انطلق ليركب موجة الجنة وليست موجة كأس العالم حتى مضى لوحده في الصحراء وآثار خطواته على الرمال تحكي تحكي قصة فائز العظيم وتروي للتاريخ حكاية مقدام فريد كأس العالم من الفائز يا شباب محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده له الملك والفضل والثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراك جميلا حين ترضى وتغضب وحين تمني بالوصال وتعته وحين تعافيني من الهم والضنا وحين دمائي من جراحي تتعب وإن يك جسمي ملء عطفيه صحة وإن تكن الأسقام تضوي وتعطب وإن غمرتني منك حسنا تسرني وإن هد مني للمصائب منكب وفي الضر والنعمى وفي المنع والعطاء وفي الأمن والأحزان تأتي وتذهب أراك جميلا في فعالك كلها فهل انت راض ام ترى انت مغضب ولكن ظني فيك انك معتقي وانك تدنيني ولست تعذب فيا رب هب لي منك صبرا ورحمة ويا رب حببني بما في تكتب ويا رب زدني عنك فهما لمحنتي وثبت يقيني فيك فالقلب قلب وزدني احسانا بما انت اهله وحسن فعالي أنت نعم المؤدب وأنزل على قلب الجريح سكينة وأحسن ختامي ليس لي عنك مذهب والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأس العالم ترى من الفائز يا شباب تجري الأيام وتنقضي الشهور وتمر اللحظات سريعة والعالم من مسابقة إلى مسابقة ومن كأس إلى آخر وفي زحمة الأحداث طائرات تحلق وملايين من الأموال تنفق وألوكم من البشر يذهبون ويرحلون ويسافرون ملاعب كثيرة ومؤتمرات تنظيمية ودورات مكثفه ولقاءات ومعسكرات وفي المقابل تجد هناك آلاما كثيرة ودموعا غزيرة جوع وفقر وحروب ودمار وقتال واستعمار شعوب تموت وشعوب أخرى تشكو من رغب العيش كأس العالم هو لعبة الموت التي تجري وراءها الشعوب المسلمة تخدرهم تخدعهم تضيع أوقاتهم تأسرهم تسلب أموالهم تجعلهم يعيشون بلا هدف أو طموح سواهد وطموح الكأس الى شباب المسلمين الى فتيات المسلمين رساله انقلها من موقع الحدث واحرف اكتبها من واقع الماساه وكلمات ابعث بها ليتيقظ النائمون وليتنبه الغافلون امتي والله اني احبك وأخشى عليك من كيد الأعداء ومن مصايدهم ولذلك أعطني أذنيك يا مسلمون أي فوز تجنيه أمتنا حين ينتصر فريق كروي ولا يزال جوع المسلمين يشتكون أي فوز تجنيه أمتنا حين يرفع الكأس فريق كروي وأسار المسلمين يشتكون بل أي مشاعر فوز أو نصر نفرح بها والقذائف وتنهال الشحان والعراق وكميرا وفلسطين إن لا يتعجب من هذا الزخم الإعلامي الضخم لهذا الحدث الكروي وكأن الكون كله سيسعد وكأن الأفلاك والمجرات كلها ستأنس بل هو والله الشقاء بل هو والله لهو والعبث هي لعبه موت الرابخ فيها هو الشيطان وجنده فقط أما أبناء الإسلام أما فتيات الإسلام فأوقاتهم ضائعة وأهدافهم محطمة يريدهم الأعداء شبابا وفتيات يلهثون وراء الشهوة ويركضون خلف اللذة أما أن يكون لأحدهم طموح أما أن يكون لأحدهم غاية نبيلة أما أن تبحث الفتاة عن مجدها فتعيده أو أن يرفع الشاب براية كانت منكسة فهذا ما لا يريده أعداء الإسلام أطلب منكم الآن أن تمنحوني قلوبكم واستمعوا لهذا النداء العجيب لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب, النار لا, يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنه هم الفائزون الله اكبر تامل اخي تامل اختي هناك نار وهناك جنه والفريق الفائز هو فريق واحد والفريق المستحق للكاس هو فريق واحد إنهم أصحاب الجنة وهذا القرار ليس قرار لجنة تحكيم ولا قرارا وزاريا ولا مرسوما ملكيا إنه قرار رب العالمين وكلام ملك الكون سبحانه وتعالى أصحاب الجنة هم الفائزون ترى أصحاب الجنة هل هم الذين يلعبون هل هم الذين يطبلون ويزمرون ويغنون هل هم الذين يرقصون ويسكرون هل هم الذين يخرجون ويتفسحون يأكلون ويشربون هل هم الذين يسافرون ويرجعون هل هم الذين ينامون ويرقدون أم أن أصحاب الجنة هم الذين يحملون رسالة سامية وهدفا عظيما وغاية كبيرة يتعبون وينصبون ويسهرون ويقرؤون ويكتبون ويصلون ويجاهدون ويبنون جيلا من الطاعات والقربات هدفهم مرضات خالقهم سبحانه وتعالى وغايتهم نشر شريعته جل وعلا عقدوا البيع مع الله سبحانه وتم البيع وحصل الربح فلذلك جعلهم الله عز وجل هم الفائزون لا يطيب لهم قرار وهم يرون مسلما جائعا ولا يستلدون بنوم وهم يرون مسلمة عارية ولا تسكن قلوبهم وهم يلمسون دموع أطفال يتامى وبكاء نساء ثكالا وكيف ينامون والجنة تنتظرهم وقصورها تناديهم والحور العين على الأبواب منتظرات لذلك هم يصفون أقدامهم في جوف الليل لمناجاة الحبيب سبحانه وتعالى تبكي عيونهم خشية وخوفا فتكون الدموع برهان حب وصدق ودليل هم وطموح وعنوان سعي للاخره وقفة يا أحباب إنني اليوم وأنا أقلب الصفحات والمجلات أجد سيرة ذاتية للاعب مشهور أو تاريخ ميلاد يوافق تاريخ ميلاد أسطورة كروية أو مدرب لفريق عريق أعود بذهني إلى الوراء وأقول سبحان الله هل جعل العالم كله هؤلاء هم العظماء ترى إن كانوا هؤلاء عظماء فماذا ستقولون عن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه كان أسمر البشر تقاسيم وجهه تدل على صرامة وتبات صحراء مكة إن سألتموها حدثتكم عنه بالعجائب ظهره الذي تعرف السياط وأسياق الحديد الملتهبة فيه طريقها يروي لنا العجائب أيضا كم صبر وصبر حتى يكون من أولئك الفائزين أصحاب الجنة هم الفائزون يقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد سمعت دفن عليك في الجنة سمعت صوتنا عليك في الجنة فماذا تصنع يا بلال يا الله ما اجملها من بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب يا فتيات الآن لو قيل لنا أحصل على تذاكر سفر لحضور المباراة النهائية في كأس العالم وزيادة على ذلك تكاليف الإقامة هناك ما هي فرحة البعض ما هي سعادة البعض لكن ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لك يا محمد يا صالح يا أحمد يا سمير يا أكرم يا فلان يا فاطمة يا سلوى يا زينب يا نور يا أميرة يا سعاد أنتم الآن من أهل الجنة وستكونون فيها بجواري في الفردوس الاعلى ترى ما هي فرحتكم ما هي سعادتكم هل سيتوقف نبض قلوبكم وانتم حينها لا تصدقون نحن سنكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الاسلمي اسألني يا ربيعة ما بدالك يعني اطلب مني ما تريده فتخيل لو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم اطلب مني أو اطلب مني يا فلانة هل تعلمون ماذا قال ربيعه؟ قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة يا الله يا لها من أمنية عظيمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثره السجود الآن, الآن نفس الموقف يحدث لبلال رضي الله عنه لكن بصورة مختلفة لقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بالجنة وسأله لماذا سمع صوتا عليه في الجنة فقال له بلال إني ما توضأت يا رسول الله في ساعة في ليل أو نهار إلا صليت خلف هذا الوضوء ركعتين سبحان الله ما هو رأيك أخي أيهما أفضل لك أن تتابع مباراة البرازيل وألمانيا أو أن تتوضأ وتصلي ركعتين وتسجد لتكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما هو رأيك أختي أن تسهر أمام التلفاز لترسلي رسائل الإس s m لتقترحي من الفريق الفائز بالكأس وتنتظري أن تكوني رابحة أم تكوني رابحة بالفعل عندما تتوضئين فتقف في محراب الصلاة والخشوع يا شباب الإسلام يا فتيات الاسلام وانا اطالع الصحف والقنوات ايضا اتذكر احد العظماء انه صهيب بن سنان الرومي ابو يحيى البطل الفائز الرابح أراد الهجرة من مكة فحمل متاعه وترك دياره وتجارته وأحبابه وانطلق ليلحق بركب الفوز انطلق ليركب موجة الجنة وليست موجة كأس العالم لكنه ما كاد يودع بيوت مكه حتى استوقفه طواغيت قريش قائلين إلى أين تذهب إلى محمد لا والله لا نتركك جئتنا فقيرا لا مال لك والآن تهاجر وأنت من أغنى الناس لا والله سبحان الله إنهم الآن يساومونه على الدنيا وأموالها بعد هذا العناء والتعب بعد أن جمع المال الكثير هم الآن يريدون أن يجردوه من كل شيء قال لهم أو تتركوني إن دللتكم على مالي قالوا نعم فأخبرهم بمكان ماله كله وأخذوا ما معه من متاع ولم يتركوا له سوى سيفه المجرد حتى مضى لوحده في الصحراء حتى مضى لوحده في الصحراء واثار خطواته على الرمال تحكي, تحكي قصه فائز عظيم وتروي للتاريخ حكايه مقدام فريد كانت الصحراء تقول لن نمحو خطواتك يا صهيب وكانت الصفحات تقول سنخلد موقفك يا صهيب وها هي المدينه تلوح من بعيد فيرى صهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا ينتظره ويستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم معالقا قائلا ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى الله أكبر هنيئا لك يا صهيب لقد بلغ وحي السماء خبرك للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد ربحت البيع إن كنت قد أعطيت للمشركين مالك كله فإنك قد اشتريت من الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس بالله عليكم يا شباب بالله عليكم يا فتيات الا تستحق هذه الصور ان تخلد في اذهان الصغار والكبار وان تكتب في الصحف والمجلات وان تلصق على الحوائط في كل مكان ليدرك الناس ما هو الكأس الحقيقي الذي ينبغي أن تجري وراءه الدنيا كلها إنه رضى الله سبحانه وتعالى إنه كأس دخول الجنة والبعد عن النار اسمع يا دنيا واسمع يا كون اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإن إنما تُوفَى لأجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا شباب, يا شباب وفتيات المسلمين ليكن همنا الأول أن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنه ليكن همنا أن ننصر الإسلام وأن نعلي رايته ليكن غايتنا أن يرضى عنا رب الأرض والسماء إن جيلا يعيش من أجل كرة ويضحي من أجل كأس ويبذل وقته وماله من أجل الدنيا هو جيل لا يستطيع أن ينصر الإسلام حتى يجعل همه مرضات الله سبحانه وتعالى أسندوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم وليد شاب كثير من الشباب سلبت الكرة عقله ولبه هو لا يفكر إلا في الرياضيين يتابع أخبارهم يجمع ما يستطيع من صورهم يحاول أن يقلدهم في كل شيء ملابسهم حركاتهم حتى الجزمات الرياضية التي يقتنونها يبحث عن الماركات العالمية فيقتنيها مثلهم وجاء كأس العالم عام ثمانية وتسعين وسافر وليد إلى هناك إلى فرنسا ترك وليد الصلاة نسي القرآن أصبح ينتقل بين المدرجات والملاعب يتابع المباريات المختلفة أحس وليد بقسوة في قلبه لم يكن يعلم أن سببها بعده عن الله عز وجل وتعلقه بهذه الكرة بدأ وليد يبتعد أكثر وأكثر وقع في الكثير من الفواحش والمحرمات كانت تراوده من حين لآخر فكرة العودة إلى الوطن حيث الأشجار الخضراء التي تتنفس توحيدا لله حيث المآذن والجوامع حيث البكاء والخشوع والإنابة والخضوع في ليلة حمراء خرج من مباراه الأمة في الدور الثمانية ثم اتجه إلى مرقص اعتاد أن يذهب إليه كل ليلة وهناك رأى من بعيد رجلين من الجالية الباكستانيه التي تسكن في فرنسا رآهما وكأن الشمس تسكن في وجوههما كان يسيران على حافة الطريق كان يتجهان إلى زاوية صغيرة يصلي فيها المسلمون في ذلك الحي القابع في طرف باريس كان وليد مشدوها بذلك المنظر رآهما وهما يدخلان من باب خشبي صغير كان فوقه علامة تشبه علامة المئذنة تدل على أن ذلك المكان مسجد يصلي فيه المسلمون وفجأة تيقظ وليد من غفلته على صوت عذب جميل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يا الله ما أجمل هذا النداء كانت لغة ذلك الرجل الباكستاني المكسرة تبسي على الأذان خشوعا غريبا لم يتمالك وليد دموعه لقد فهم وليد أن الله أكبر من كل شيء أكبر من الكرة وأكبر من كأس العالم وأكبر من السهرات والشهوات تحرك نور الإيمان في قلب وليد بعد أن كان خافثا حجبته صحب المعصية القاتمة كانت قدماه قد ساقته دون شعور نحو المسجد الصغير كان جسده ينتفض من شدة البكاء مع صوت المؤذن الباكي حيّ على الفلاح حي على الفلاح كانت في تلك اللحظة كفاه ممسكتان بمقبض الباب الخشبي للمسجد واستشعر أنه واقف على باب الملك سبحانه وتعالى يعترف له بتقصيره وتفريطه ومع ملمس المقبض النحاسي الناعم تذكر كفوالده الحنون وهي تحاول إيقاظه لصلاة الفجر بعد سهرة كروية كبيرة أو بعد فيلم أجنبي عنيف تذكر الكثير من أهل الحي الذين لا يشاهدونه إلا يوم الجمعة تذكر وتذكر وفجأة أخرجه من تلك الصور العجيبة تلك العبارة التي في آخر الأذان لا إله إلا الله يا الله إنها عبارة التوحيد الخالص يا ترى هل هذا ما يريده الأعداء يشغلونه بكأس العالم ليبعدوه عن لا إله إلا الله ما أقسى قلبك يا وليد بعيد عن ربك كل هذا البعد ومع ذلك يغدق عليك ربك كل النعم وأنت لاهي كانت الدموع تشق طريقها على خد وليد وجسده المرتجف لا يمل من رجفته وفجأة إذ بيد خانية تربت على كتفه وصوت يحمل لكنه عربية مكسرة يقول تقبل الله لا تبكي إن شاء الله أنت تائب ادخل المسجد ادخل ودخل وليد إلى المسجد ودخل معه إلى قلبه حب طاعة الله سبحانه وتعالى وتوضأ وليد وتذكر أن الذنوب تنزل وتسقط مع قطرات الماء يا سبحان الله بعد هذا العناد الكبير ها هو قلب الآن يستسلم لخالقه سبحانه وتعالى في مسجد صغير في طرف باريس أقيمت صلاة العشاء وبدأ الإمام البكستاني يرتل القرآن بصوت الوقي لم يسمع وليد خشوعا مثله كانت الآيات عظيمة أبكت وليد كثيرا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وحمة وعلما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 وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر يا وليد. أين أنت من هذه الآيات إن الفوز الحقيقي هو أن توق السيئات أن تعصم من الفتنة أن تنأى بنفسك عن الحرام بكاء وليد بصوت عال جعل من حوله من المصلين يبكون أيضا أمسى جو المسجد الخاشع الذي تلفه ملائكة الرحمن جوا يدعو إلى التوبة والإقبال كان وليد يقول لنفسه آه لو تعلمون أني من أمة تصلي وتعبد الله من مجتمع يتضرع لله لكن الكره والله أغروني فأبعدوني عن ربي وانتهت الصلاة وقد استقر في فؤاد وليد أن الفوز كل الفوز هو أن يكون المسلم مع الله هو أن يبعد عن السيئات ويأتي بالحسنات وخرج وليد بقلب صادق تائب هل تعلمون هل تعلمون ما هو حال وليد الآن وليد الآن يحفظ الطلاب القرآن الكريم في دولة عربية مسلمة يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام ما الهم الذي ينبغي أن نحمله ما الهدف الذي ينبغي أن نسعى إليه إنه مرضاة الله إنها الجنة إذا ما دمنا في صحة وعافية ما دمنا في قوة ونشاط فلنبذل كل جهدنا ليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى ولنحذر نحضر يا أحباب فقد تأتي لحظات نخسر فيها أشياء كثيرة نتمنى لو أعطينا فرصة لطاعة الله عز وجل يحدثني أحد الدعاه الأخيار يقول زرنا أحد الشباب في المستشفى كان مشلولا شللا رباعيا كاملا حرت فيه سوى رأسه وعينيه ولسانه كنا نمازحه ونتلطف معه في الحديث وكان من حين لآخر يغالب دمعة تريد الهروب من سجن عينيه ولم يتمالك نفسه بدأ يبكي ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون والله يا إخواني أنا كنت من المصلين والصالحين بل حتى أنني لم أفكر في الحرام أبدا كل ما كان يشغلني هي الكرة ومتابعة الفرق والنوادي أنا الآن في السنة الأولى الجامعية في ليلة من الليالي فاز فريق كروي محبوب فاتصل علي بعض الأصدقاء وقالوا فرصة نحن نريد أن نشجع ونحمل الأعلام وسوف ندور بسياراتنا في شوارع المدينة كلها اعتذرت لهم لكنهم ألحوا علي فوافقت أخيرا ركبنا السيارة وبدأنا نشجع ونهتف ومنبه السيارة لا يمل من الزعيق وبدأنا نلعب بالسيارة يميناً وشمالا وصرير الإطارات يزيدنا نشوة وقبحة لانتصار فريقنا وفوزه وفجأة انحرفت السيارة من السائق لترتطم بعمود إنارة في منتصف الطريق ثم تنقلب عدة مرات إلى الجهة الأخرى طبعا لم أفق إلا في هذه الغرفة التي تشاهدون فيها الآن لقد أصبحت بعدها مشلولا لا شيء في جسدي يتحرك صدقوني بكيت كثيرا على كل دقيقة ضاعت من عمري وأنا أجري وراء الكرة لقد أبصرت الآن طريق النور والله الفائز هو من يمشي إلى المسجد بقدميه، أما أنا فمحروم من ذلك والله الفائز هو من يحمل المصحف بين يديه ويدفل وجهه يبكي من كلام ربه بين صفحاته والله يا إخواني والدتي تزورني وتقبلني من رأسي وأنا أتمنى أن أقبلها فألح عليها أن تضع يديها على شفتي حتى وفيها بعض حقها والله يا شباب لم يزرني ولا شاب من أصدقاء السوء الذين أخرجوني من بيتي بيت الذي لم أستطع الرجوع إليه منذ سنة ونصف إنني من هذه الغرفة أصرخ لجميع الشباب والفتيات اجعلوا همكم طاعة الله اجعلوا أهدافكم لنصرة دين الله ولرفعة مجتمعاتكم واحذروا مكر الأعداء كان ذلك الداعية يحدثني بهذه القصة وكنت أقول سبحان الله إن غفلة كثير من شباب الإسلام وعدم وجود هم يحملونه جعل تمكن الأعداء منهم سهلا قلت له في عام 2002 للميلاد كنت في دولة خليجية لإلقاء إحدى المحاضرات فحدثني أحد ضباط الشرطة بهذه القصة قال لي قبل أسبوعين جاءنا بلاغ عن حادث مروع في إحدى الطرق السريعة فأسرعنا إلى هناك وباشرت الحادث بنفسي مع مجموعتي وكانت الصدمة عنيفة خمسة شباب في سيارة حديثة لم ينج منهم سوى واحد فقط كان ملقى على جانب الطريق والدماء تخرج من مؤخرة رأسه لتصنع بركة حول جسده كان مسجل السيارة يدوي بالغناء وكان المشهد مأساويا كنت أبكي وأنا أرى الأجساد الممزقة التي فارقت الحياة وقد كانت قبل قليل تضحك وتلعب كانت لهم أمنيات وأحلام لكن هذا كله ذهب أدراج الرياح ذهبت إلى ذلك الملقى ونظرت إليه وإذا هو في الرمق الأخير حاولت مع بعض المختصين إيقاف النزيف في تلك اللحظة بدأ يصرخ بشكل عجيب فعرفت أنه الموت فأسرعت أولقله الشهادة لا إله إلا الله فكان يهتز ويضطرب ولا يستطيع أن ينطق بالكلمة وأعدتها عليه لكن لا جديد وما ذلك الشاب بين يدي كانت دموع عيني قد هربت على خدي وأنا أحزن لهؤلاء الشباب الخمسة الذين رحلوا إلى ربهم سبحانه وقد كان الجميع يتمنى أن يكون رحيلهم على طاعة لا على معصية بدأت سيارة الإسعاف تجمع الجثث وتحاول إخراجها من السيارة المحطمة وكنت أنظم سير السيارات مع بعض العسكر وأشرف على سرعة سيد الطريق وعدم تعطيله وحينئذ كانت المصيبة كانوا ثلاثة من الشباب في سيارة فارهة فخمة لما وصلوا قريبا من الحادث كانت السيارات كلها تسير ببطء وأصحابها ينظرون من النوافذ ويرون الدماء المتناثرة على الأرض فكان الجميع يأخذ العظة والعبرة اما هؤلاء الشباب الثلاثه نظر احدهم ووجد جثة ملقاه على الارض وعليها غطاء وبجوارها جثه اخرى كذلك فقال في سخريه عجيبه مساكين مساكين سيفوتهم كاس العالم وضحك الاثنان الاخران هزت هذه الكلمة كل شعره في جسدي فصرخت بهم اتقوا الله اتقوا الله بدلا من ان تقولوا رحمهم الله هذه الدرجة قست قلوبكم انطلقوا بسياراتهم مبتعدين وتركوني يا شيخ وأنا أبكي كنت أقول أنتم والله المساكين أنتم الذين خدركم الأعداء حتى أصبحت همومكم الكرة والكأس مساكين لأن قلوبكم لم يصل إليها لم يصل إليها لذة الطاع لكنني والله يا شيخ رفعت كفي في هذه اللحظة وقلت اللهم اهد قلوبهم اللهم أهد قلوبهم أفمن شرح الله شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين يا شباب الاسلام ان المسلم الذي يحمل في قلبه هما يستطيع ان يخدم بلده ووطنه وينفع نفسه واسرته اما الغافل الله فهو لا يقدم ولا يؤخر يا أيها الشاب ما أجمل أن تحمل في قلبك هم لهداية الناس وإخراجهم من الضلاله إلى النور ما أجمل أن تحمل في قلبك هما لتنتصر أمتك ليتحسن وضع دولتك الاقتصادي لتقل نسبة البطالة في بلادنا هما ليبتعد الشباب عن المخدرات هما لتقل نسبة العنوسة في بلادنا هموم كثيرة ربما كانت سببا في إفعة رايه الإسلام أما هموم الدنيا والشهوات والكرة والفن والغناء فهذه أشياء كلها لا تسمن ولا تغني من جوع شاهد أخي وشاهدي أختي هذا الهم العجيب للصحابي الجليل عمرو بن الجموح الذي كان يعرج بقدمه وكان معذورا من الله سبحانه وتعالى من المشاركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات فكان يلح على أولاده أن يحملوه إلى القتال فسيقف على قدميه ويتحمل وإن جاءه أحد قتله بسيفه قالوا يا أبتا إن الله يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فقال لا والله لا والله إنني أريد أن أدخل بعرجتي هذه إلى الجنة فالهم الذي يعتمل في قلبه هو هم الوصول إلى الجنة وبالفعل دخل عمر الجموح رضي الله عنه إلى المعركة وصعد في نهايتها إلى الجنة ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحادره فخشية الموت عندي أبرد الطرف أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني وشفرة سيف الهند في طرفي وقد أمر على الدنيا وسادتها من العصاه مرور الليث بالجيف إني بلوتها والدنيا وزهرتها ومل قلبي ذرى روضاتها الالف فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبوعه نبعا لمغترف فطرت نحو إله أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي والناس, والناس تصرخ بأحجم والوغى نشبت والله يهدف بأقدم ولا تخفي ماض فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف لسرت فلم أبطئ ولم أقف هكذا والله يكون الهم هكذا والله يكون الذين يحملون الهم يا شباب وهكذا يكون صناع الحياة وكتاب المجد والتأريخ يا فتيات المسلمين هل بقي لديكن وقت لتشجعن لترفعن الأعلام لتركضنا إلى المدرجات أو تجلسنا خلف الشاشات لمتابعة مباراة أو كأس والله يا مسلمة لو علمت أن غيرك من الفتيات يسهرن كي ترتاحي أنت ويتفوقن وينجحن في كل المجالات كي تبقين أنت عزيزة مصولة كم من طبيبة مسلمة ومعلمة مسلمة ومهندسة مسلمة ومربية مسلمة تحتاجهم الأمة وأنت لازلت أمام الشاشة تصرخين هيا إلعب يا هنري لماذا لم تناول الكرة يا زيدان حرام أن تضيع هذه الكرة سبحان الله إذا متى ستنشئين جيلا يقربنا من الله متى ستربين أبطالا وبطلات يرفعن رأس الأمة عاليا أختي المسلمة أعطني حواسك كلها واستمعي إلي قال أحد الدعاه الأفاضل سأخبرك بقصة أم مصطفى هذا الشاب الصغير مصطفى الذي يدرس في السنة الثالثة الابتدائية تربيه أمه على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية حتى أوقات اللعب لديه فهي بمقدار محدد لا يشاهد في التلفاز إلا قناة القرآن الكريم التي تملأ البيت سكينة وطمأنينة قبل أيام قليلة كان جالسا بجوار صديقه حازم في المدرسة وكل واحد منهما يحكي لصاحبه قصص الأسبوع المنصرم فقال حازم هل شاهدت يا مصطفى مباراة أرسنال وبرشلونة تعجب مصطفى يعني إيه أرسنال يعني إيه برشلونة قال حازم ببراءة طفولية هؤلاء أبطال أوروبا رد عليه مصطفى أبطال أوروبا يعني أبطال زي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب ضحك حازم لا يا ذكي هؤلاء أبطال في الكرة يا مسكين لم تشاهد المباراة إذن لم تشاهد الألعاب النارية ولم تسمع الموسيقى الجميلة قال مصطفى أمي لا ترضى أن تغير قناة القرآن الكريم تعجب حازم يعني أنتم لا تشاهدون التلفاز في بيتكم قال مصطفى نعم فقد قناة القرآن الكريم رد حازم مرة أخرى إذا أنتم محرومون مساكين وبدأ يضحك ليغيظ مصطفى عاد مصطفى إلى بيتهم بعد المدرسة ليخبر والدته الصالحة بهذا الحوار الذي دار بينه وبين صديقه حازم فقالت والدته يا ولد الحبيب أنا لا أريد أن نشاهد غير القرآن لأن القرآن يجلب الملائكة للبيت فتحفنا السكينة وتغشان الرحمة ثم إن الموسيقى والفوضى التي في بقية القنوات تطرد الملائكة من البيت وتحضر الشياطين ثم جمعت أولادها وبدأت تحدثهم بقصص بعض الصحابة رضي الله عنهم وفي آخر القصة قرأت عليهم خمسة آيات من سورة غافر بصوت جميل وقالت الآن تحفنا الملائكة يا أولاد ويذكرنا الله سبحانه في الملأ الأعلى وترسخت تلك الكلمات في ذهن مصطفى وجاء اليوم الثاني ليدخل مصطفى إلى الفصل ويجلس بجوار حازم وأول شيء قاله بعد السلام أنتم مساكين يا حازم قال حازم لماذا؟ قال لأنه ليس عندكم ملائكة في البيت نحن بالأمس كان عندنا ملائكة ونزلت علينا الرحمة من الله وتغيض حازم وعاد بعد المدرسة إلى أمه ليقول يا ماما أريد أن تزورنا الملائكة لماذا ليس في بيتنا ملائكة؟ وتعجبت الأم فهذا ليس من عادة ولدها حاولت أن تقنعه بمتابعة سبيستون أو مشاهدة فيلم أكشن على السوبر موفي لكنه لم يقتنع سألته من قال ذلك قال صديقي مصطفى قالت إذا إذا حضر غدا فخذ منه رقم بيتهم جاء الصباح وطلب حازم من مصطفى رقم بيتهم وعاد في نهاية اليوم الدراسي إلى والدته واتصلت الوالدة بأم مصطفى وبدأت تتحدث معها قالت ماذا تقولين ملائكة جلسات قرآن ذكر وتسبيح واستغفار يذكرنا الله في الملائك الأعلى سبحان الله كانت الأحاديث جميلة على الهاتف لدرجة أن أم حازم لم تملك دموع عينيها عندما تحدثت معها أم مصطفى عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وصحبته وكيف سيكون موقفك إذا وجد ابنك يتربى على الموسيقى ولا يحفظ شيئا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام أم حازم الآن من الصالحات العابدات وهي تحفظ القرآن الكريم مع مجموعة من الصالحات بفضل الله عز وجل ثم بتربية صالحة من والدة لغلام صالح بالله عليكم كيف سنقابل النبي صلى الله عليه وسلم بجيل يعشق الكرة والكأس ويتنازل في المقابل عن دينه وعقيدته بالله عليكم هل تذكرون أبا بكر الصديق وبكاءه وعمر بن الخطاب وشدته في الحق والعدل وعثمان وسخاءه وجوده وكرمه وعلي بن أبي طالب وعلمه وفقهه وشجاعته وتعليمه للناس والزبير وطلحة وبدلهم للإسلام وسعيد بن زيد وعلمه وسعد بن أبي وقاس وفداءه وأبي عبيدة بن الجراح أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف المنفق العالم الصادق هل تذكرون أباه ريرت رضي الله عنه وعلمه وحفظه لسنة محمد صلى الله عليه وسلم هل تذكرون خالد بن الوليد وشجاعته وتقواه هل تذكرون معاذ بن جبل وفقهه ودعوته هل تذكرون الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك كيف بدلوا وعلموا وصبروا وأوذوا واحتسبوا كل ما يملكون لكي يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى هل نسيتم العالم الرباني شيخ الاسلام ابن تيميه هل نسيتم تلميذه ابن القيم هل نسيتم سعيد بن جبير وفقهه وصبره هل نسيتم العز بن عبد السلام الشيخ المقدام سبحان الله تاريخنا العظيم ومجدنا القديم وصرحنا الكبير بناه الامويون والعباسيون وبلاد الاندلس ومكتبات بغداد وقصور الحمراء وغرناطه وقرطبه تاريخ كبير يأتي اليوم شبابنا وفتياتنا فينسوه كله من أجل كرة وألعاب أولمبية بالله عليكم يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام كفوا وقفة صارمة من أجل أن يرضى عنكم ربكم توثبوا وثبه مع أنفسكم إلى طاعة الله والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى وثبه من الشباب إلى حمل هم الإسلام والدعوة إلى الله وثبه من الفتيات إلى التربية والصدق والبدر والعطاء وثبتا من الرياضيين والمتسابقين وأصحاب الملاعب إلى أن يكون الهدف مرضات الله سبحانه وأن تتغير الهموم من هم الكأس إلى هم إعجاز الدين ورفع راية الإسلام وقفة يا أحباب ويس شاب صغير في السنة الثانية الإبتدائية رباه والده ووالدته على هم الإسلام وطاعة الله جل وعلا في يوم من الأيام كانت المعلمة تمازحه ومدت ذيها إليه أمام زملائه لتصافحه قالت له سلم يا حبيبي فرد عليها إني لا أصافح النساء تغير لون وجهها خجلا وهي تسمع ضحكات الزملاء في الفصل وفي نهاية الحصة بدأت تفكر ترى لماذا قال لي أويس هذا الكلام هل أحد تعمد أن يفعل ذلك لأنني غير محجبة هل يا ترى طلبت منه زميلة المدرسة أن يحرجني أمام زملائه ثم ذهبت إلى الإدارة المدرسية وطلبت رقم منزل أويس وبالفعل حصلت عليه واتصلت فكانت والدته على الطرف الآخر ترحب بمعلمة أويس قالت المعلمة بصراحة لقد مددت يدي لأويس حتى أسلم عليه وأصافحه فقال لي إني لا أصافح النساء فتعجبت كثيرا فهل أنت تقولين له ذلك فابتسمت الأم وقالت لا أنا لم أقل ذلك لكن الذي قال هذه الجملة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهنا زادت دهشة المعلمة وقالت وكيف إذا عرف أويس هذا الحديث فأخبرتها أم أويس بأن أويس يحفظ الكثير من الأحاديث التي تحث على الأخلاق والآداب، فهي والده يربيان أويسا على ذلك كان الحديث جميلا وإليكم المفاجأة هذه المعلمة الآن تحجبت بفضل الله عز وجل حجابا كاملا واستقام بيتها كله على طاعة الله عز وجل بسبب أويس أرأيتم كيف تكون التربية كيف يفهم أولادنا وبناتنا معنى الفوز الحقيقي يا شباب يا فتيات من يعقل الآن كفيه لنعقد صفقة عظيمة صفقة تكون سببا في دخول الجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة مضمونها ملء الوقت بالذكر والقرآن والأعمال الصالحة تعالوا هيا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا الله يعني نحن سنسبق نحن سنفوز إذا كنا من الذاكرين والذاكرات أرأيتم ما أسهل هذه الصفقة وما أجمل هذه التجارة أخي أختي ألم يقل الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هل تعلمون ماذا قال المفسرون في الباقيات الصالحات قالوا هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بهذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذن ما أعظم هذا الأجر أن يبقى لنا في الآخرة كنز لا ينفد وربح وفوز فقط بذكر واستغفار فهيا أخي لنعمل بهذه الصفقة العظيمة ولنعلم أن أوقاتنا التي نصرفها في متابعة مباراة سيأتي يوم نحاسب عليها والله والله إنني أبكي من قلبي حرقه وألما وأنا أرى الجموع والأفواج الغفيرة وهي ترفع الأعلام وتحشد السيارات وترتفع منبهات السيارات تعلن حالة طوارئ لفوز فريق أو إدخاله لهدف أو هدفين أقول في نفسي هل شباب الإسلام وفتيات الإسلام يحسون بفقرائنا يحسون بالجياع من أمتنا يحسون بالعوانس والأرامل والثكاذة يحسون بكل مظلوم أو مقهور أو أسير أو سجين وقفة يا أحباب شاب من الصالحين الأخيار يقول لي والله يا شيخ محمد كان سبب هدايتي واستقامتي أنني ركبت سيارتي في يوم من الأيام بعد فوز فريقنا المفضل وبدأت أقوم ببعض الحركات الجنونية التي لا يجيدها حتى أصحاب الأفلام الأمريكية كان ورائي كثير من السيارات التي تصدر أصواتا من مزاميرها تشجعني أن أزيد من سرعتي وحركاتي كنت قد وصلت إلى نهاية الشارع تقريبا حيث من المقرر أن ألف مقود السيارة لأصنع حركة عجيبة تسمى حركة الموت عند الخبراء في مجال التفحيط وألعاب السيارات وفي تلك اللحظة وأنا أدير المقود لمحت طفلا بيده كيس خبز يعبر الشارع منطلقا للجهة الأخرى كنت أعلم حقيقة أنني سأصطدم به وبدأت بعض الصور السريعة تمر على ذاكرتي وأنا أتخيل أن هذا الطفل الصغير يموت بسببي ماذا لو كان هذا الطفل هو أخي؟ ماذا لو كانت أختي الصغيرة؟ كيف سيكون حالهم وحال أهلهم؟ لم أثق إلا على صوت الارتطام كانت سرعتي تتجاوز المئة وسبعين حينئذ رأيت مقدمة السيارة وهي تضرب الطفل ليقفز في الهواء عدة أمتار ثم يسقط على الأرض لم أتمالك وقتها سيارتي فقد ارتطمت بعد ذلك بحاسة الرصيف الذي يفصل الشارعين عن بعضهما الصورة التي لا تفارقني هي صورة كيس الخبز الذي تناثر في الهواء وسقط بعض الخبز على زجاج سيارتي كان أحد المشجعين راكبا بجواري قال يا مجنون ذبحت الولد نزل من السيارة مستعا وأنا بسرعة أرجعت سيارة معلقة على الرصيف محاولا الهروب لكن أحدهم قال لي كلمة هزت فؤادي بقوة قال لي اتق الله يا سعيد عندها بدأت أحس بتفريقي وتقصيري ركضت مع الناس حيث الطفل المضرج بالدماء اقتربت منه وأمسكته بيدي ولأول مرة في حياتي تخيلته أخي بل في الحقيقة كان هو أخي نزلت الدموع من عيني دون إرادتي وبدأت أقول سامحني يا حبيبي كان الطفل شاخص البصر يتمتم بكلمات غير مفهومة فأنزلت أذني إليه لأسمعه يقول أعطي الخبز لماما وحينها خارت قواي تخيلت والدته المبجوعة بولدها إخوانه وأخواتي يا ويني من ربي بدأت أبكي كالمنهار تماما وأنا أضم الطفل إلى صدري أحسست بروحه وهي تخرج والله يا شيخ كأنها كانت روحي كنت أعلم أن مصيري هو السجن لكن هذا كله لم يكن يهمني لأنني, لأنني كنت وقتها أعلمت التوبه لله عز وجل من كل معصيه وتفقير دخلت السجن فعلا لمدة سنة كاملة حتى تم الصلح بين أسرة الطفل الميت وبين والدي وأعمامي وجماعتي ثم أطلق سراحي كانت صورة الطفل ترافقني في كل مكان كنت أتعجب من جهلي وضياع عقلي وأنا أجمع الناس قبل هذه الحادثة وأحشد السيارات لنبتكر طرقا جديدة للتشجيع والله لو نظر أحدهم إلى جموع السيارات والناس لقال إن الأمة انتصرت في أكبر معركة في التاريخ لكنني منذ هذه الحادثة وأنا تائب لله عز وجل لقد توطدت العلاقة بين أسرتي وأسرة الطفل فأصبحت أزورهم باستمرار وأدخل البيت بالهدايا وكنت آخذ إخوانه الصغار معي إلى حلقات القرآن الكريم وتغيرت همومي كثيرا يا شيخ إلى الفوز بالجنة والله لقد ندمت على كل لحظة ضاعت مني في زمن العصيان عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم وعليها تكومت زمر طيشها احتدم وعلى كل ساعد راية زاحمت علم حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم مجت الأرض بالورود وداء الصفيق عم فتساءلت والأسى ينضغ القلب بالألم هل فلسطين حررت وقطاف العلاء تم ام بكابول دمرت قوه الملحد الادم انقضت محنه الجياع وغيث الرخاء ام بكشمير حطمت رايه الغاصب الادم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبه القدم اي سخف مدمر عن فساد نم وإلى أي خيبة هبطت تلكم الأمم ألف مليون أصبحوا كأثاء بشطيا ومصلى نبيهم بيد للص يقتسم أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكساتوا عزه كل من بالهدى اعتصم إن قنعنا بسخفنا وركننا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع حيث لا ينفع الندم يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام بالله عليكم نحتاج منكم وقفة صارمة أمام غزو أعدائنا أمتكم تحتاج منكم وقفة من قلوبكم وقفة من أجلها حتى لا ينساها التاريخ حتى لا يدوسها الأعداء إننا نسمع الجميع من على المقاهي وفي المنتديات وفي اللقاءات الكل يتحدث عن الكرة يقول أحدهم للآخر لو سمحت المباراة الساعة كم والثاني يقول متى يبدأ الشوط الأول والآخر من فضلك الساعة كم سيبدأ البث المباشر سبحان الله وكأن الدنيا كلها أصبحت لا تفكر إلا في الكرة لكن دعوني أعود بكم جميعا إلى الوراء قبل أربعة عشر قرنا نعم لقد كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال لكن بطريقة أخرى كانوا يقولون يا رسول الله متى الساعة يا رسول الله متى الساعة هذا هو الهم الذي يملأ قلوبهم إنهم يريدون الاستعداد للقيامة يريدون تجهيز أنفسهم لقيام الساعة يخافون أن تقوم الساعة وهم غير مؤهلين لدخول الجنة سبحان الله وكأنهم يقولون أخبرنا يا رسول الله وسنري الله الجد والصدق والعمل والبذل والجود والعطاء والاستعداد والإخلاص والتقوى يا مسلم يا مسلمة لو ساومونا على ديننا فلنعلم أنه أعظم شيء نملكه ولا يمكن أن نفرط فيه همنا وهدفنا وسعينا ورجاؤنا وطلبنا هو أن نقيم هذا الدين وهذه العقيده واقعا في حياتنا فمهما أوذينا ومهما شغلنا الأعداء إلا أننا سنظل دائما وأبدا لا نسعى إلا إلى الفوز بالجنة أطلب منكم الآن أن تمنحوني أسماعكم وتأملوا معي هذه الآيات العظيمة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاره هل أدلكم على تجارة تجكم تُنْجِيكُمْ من عذاب أليم تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم, بأموالكم وأنفسكم داركم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها. وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نعم والله نعمة البشارة ونعمة التجارة التي نربح فيها هذا الفوز الكبير الفوز بالجنة أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم فإليكم قصة محسن محسن كان شابا مثل كثير من الشباب يجري وراء الدنيا ومتعها ثم من الله عز وجل عليه بالاستقامة والهداية وجد أنسه بطاعة الله عز وجل ومرضاته سبحانه وتعالى صحيح أنه حرم نفسه من أشياء كثيرة حرم نفسه من الأغاني والكليبات والكرة وكثير من المباحات لأنه يشعر أن الباحث عن الفوز والكأس لا يمكن أن يتوفر لديه وقت فوقته كله في طاعة الله عز وجل وهكذا انطلق محسن على طريق الخير من روضة إلى روضة ومن سعادة إلى سعادة قراءة للقرآن وصلة للأرحام وبر بالوالدين وقيام للليل وصيام للنهار بكاء وخشوع وإنابة وخضوع كانت الأسرة فريحة جدا بمحسن فقد كان يرسم صورة المسلم الحقيقي المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم كان والده أحد التجار المشهورين بدأ والده ينشغل بالدنيا كثيرا وانضم والده إلى حزب سياسي في الدولة وبدأ يرشح نفسه ليكون له وزنه في حزب آخر قدم الأوراق كاملة ولم يكن هناك أي اعتراض من المسؤولين سوى أن له ابن المستقيما ويخشى أن يكون له انتماءات لمجموعات خطيرة فأخبرهم أن محسنا من المستقيمين الصادقين وأنه ليس له أي انتماءات أخرى فهو لا ينتمي إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا لا يوجد حل إلا أن تجبره على ترك الاستقامة ويحلق لحيته حتى تضمن الفوز بكرسيك في هذا الحزب ودخل والد محسن على محسن وكلمه في ترك الاستقامة فقال سبحان الله يا أبي بعد أن عرفت طريق الحق والنور تريدني الآن أن أرجع قال أنا أريد أن تظهر أمام الناس بأنك تركت الاستقامة وحلقت لحيتك وتستمع الغناء لفترة مؤقتة فقط حتى يدرك أنك لست متعصبا قال يا أبي وهل تضمن لي أني لا أموت على هذه الحال التي تغضب الله صرخ الأب لا بد أن تسمع الكلام يا أبي رفقا بي فأنا لا أشرب المخدرات ولا أراقص الفتيات أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم والله يا أبي لأن تقطع جسمي عضوا عضوا أهون علي وأسهل من أن أزيل شعرة واحدة من لحيتي أو أن أخرج إلى الناس وأنا أغني حاول الوالد التدخل عن طريق بعض أصدقاء محسن ليسهلوا عليه المسألة فهو مجرد وقت فقط لكن محسنا كان يعلم أنه لا يعمل شيئا محرما ولا خطأ وهو لا يعصي والده أبدا بل إن تجارة والده تقوم على أكتاف محسن فهو الذي يتحمل أعباء العمل ولذلك رفض محسن كل الوسطاء وتم الانتقال إلى خطة أخرى قام والده بحبسه في غرفة لوحده لمدة ثلاثة أيام ومنعه من الطعام والشراب والخروج حتى للصلاة كان محسن يبكي ويقول اتق الله يا أبي كل هذا لأني لا أريد أن أفرط في سنة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يا أبي استمر فيما أنت فيه فوالله لن أتزعزع عن مبدأي ولن أحيد عن هدفي أبدا يا أبي ألا ترى دموعي عندما تحرمني من الصلاة مع الجماعه في المسجد ألا يرق قلبك وأنت تحبس ابنك وقلدتك بدك أم أن الأموال والمنصب شغلوك عن هذا كله فأصبحت عينيك لا تشاهد إلا الدنيا ويمر يوم آخر ويدخل الأب ويطلب من محسن أن يحلق لحيته لأن الناس يريدون أن يروا حتى يوافقوا على عضويته في المنصب الجديد ويرفض محسن ويدخل الأب مرة أخيرة بصحبة أربعة من الرجال الأقوياء الذين قاموا بتكتيف محسن وتقييده ثم حلقوا له لحيته كان محسن يبكي من كل قلبه وهو الذي كان يظن أن والده أرحم من ذلك وألطف لماذا يفعل والدي هذا من أجل الدنيا سبحان الله ألا يعلم والدي أن سبب محبة الله لنا هو اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نسي والدي أنه لا يصلي فكيف يوفقه الله إلى الفوز حتى لو كنت أنا من أكبر العصاة أحس والده بنشوة الانتصار فأحضر ملابسا جديدة لمحسن وفك قيوده وطلب منه أن يغتسل ويتطيب حتى يخرج معه إلى مقر ذلك الحزب الجديد قال له سأمر عليك بعد ساعة فتجهز كانت دموع محسن لا تتوقف وحزنه لا يجف وبعد ساعة عاد والد محسن ليصحب محسنا معه وبالفعل خرج معه محسن في هذه المرة لكنه لم يكن يمشي بجوار والده لقد خرج محسن محمولا على الأكتاف فقد أسلم الروح لربه سبحانه وتعالى لأنه كان يحمل في قلبه همّا لدينه ومرضاة ربه جل وعلا يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام كم مره تفوتنا الصلاة فلا نبكي وكم مره نقصر في فرائض فلا نحزن وكم مره نعق آباءنا وأمهاتنا فيما يأمروننا به من طاعة الله وكأن شيئا لم يحدث فمتى إذا نحمل همّا للإسلام متى بعد أن نموت؟ متى بعد أن ندخل إلى قبورنا نقول والله يا رب سامحنا فقد كنا مشغولين بالدنيا وقفه شاهدوا هذه الصورة ذهب اثنان من الدعاه إلى أفريقيا وأصبحوا ينتقلون بين أدغالها للدعوة إلى الله وتبليغ الناس العقيدة الصحيحة وفي قرية شبه مهجورة توقفوا قرب صلاة العصر أمام مسجد صغير حاولوا أن يفتحوا الباب لكنهم وجدوا عليه قفلا قديما وقد ظهر عليه الصدأ. فتعجبوا وكأن المسجد لم يفتح منذ مدة طويلة طرقوا الباب والنوافذ فربما كان هناك غرفة يسكن فيها حارس المسجد أو من معه مفتاح وبعد دقائق خرج من إحدى البيوت المجاورة رجل في السبعين من عمره كان يمسك عصا غريبة وبيده تمثال صغير واقترب ذلك العجوز من هذين الرجلين وقبل أن يسلم عليهما قال هل أنتم مسلمون؟ قالوا نعم أطرق برأسه إلى الأرض وبدأ يبكي بكاء شديدا حتى أشفق عليه ثم أدخل العجوز يده في جيب ملابسه الإفريقية وقال هل تريدون الصلاة؟ قالوا نعم فأخرج مفتاحين وقال هذه مفاتيح قفل باب المسجد فتعجب أحد الدعاه وكلمه بلغة إفريقية مكسرة قال له هل أنت حارس المسجد؟ فقال الرجل لا أنا كنت مؤدي هذا المسجد قبل خمس سنوات والآن أصبحت هذه القرية كلها وثنية بعد أن جاءنا بعض الدعاه إلى الوثنية الذين أغرؤنا بالمال والطعام والدواء وبكى العجوز وهو يقول لقد تركت الإسلام لقد تأخرتم كثيرا يا مسلم لقد تأخرتم كثيرا لم يتمالك الرجلان ذموعهما فبَدَأَ يبكيان بكاء شديدا ولا تسألوني بعدها كم من الجهد بدلا لمحاولة إرجاع كثير من أهل هذه القرية إلى الإسلام أرأيتم يا شباب أرأيتم يا فتيات لقد تأخرنا كثيرا عن دعوة الناس إلى الإسلام لقد تأخرنا عن دعوتهم إلى النور والهدى لقد شغلنا بكأس العالم والحفلات الراقصة والغناء والفن بالله عليكم ماذا سنقول لربنا حين يسألنا ماذا قدمتم يا مسلمون لدينكم بالله عليكم لو قابلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط ماذا سنقول سامحنا يا رسول الله لم ننشر دعوتك لم نطبق سنتك هل وقتها سنبكي كثيرا ونتالم كثيرا اذا من هذه اللحظة اذا لنجعل همنا وهدفنا نشر الإسلام والدعوة إلى الحق ومرضات الله عز وجل حتى نصعد إلى الجنة وأنا من هذا المكان أقول للشباب والفتيات فرصة كبيرة لكي نبدأ فنملأ قلوبنا بالهم الحقيقي والبحث عن الفوز الحقيقي والبحث عن مرضات الله كأس العالم أن يرضى رب الأكوان كأس العالم أن ينشر دين وأمان كأس العالم أن يترك هذا العصيان أن يبتعد المسلم عن هذا الطغيان ويحلق مبتعدا عن دنيا الآثام كأس العالم أن يرضى رب الأكوان إن الفوز الحقيقي لا يكون إلا بأمور أولا القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى كاملة والحرص على الصلوات وأداء النوافل ثانيا البحث عن صحبة صالحة تجعل الهم والهدف هو مرضاة الخالق الكريم جل وعلا ثالثا محاولة اتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة فإن للسنة نورا في حياة المسلم رابعا ملء أوقات الفراغ بكل نافع ومفيد والابتعاد عن سفاسف الأمور وعن مشاهدة ما لا فائدة فيه خامسا الإكثار من دعاء الله عز وجل والتضرع له أن يجعلنا من أهل طاعته ومرضاته وأن يستخدمنا فيما يحب ويرضى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تصلح شباب وفتيات المسلمين يا رب أصلح شباب وفتيات المسلمين يا رب أصلح شباب وفتيات المسلمين يا رب اجعل همهم الأول والأخير هو أن يدخلوا الجنة يا رب علق قلوبهم بالجنة يا رب علق قلوبهم بالآخرة يا رب انزع من قلوبهم حب الدنيا وفتنها ومتعها وشهواتها يا رب, يا رب خذ بنواصينا جميعا إلى ما تحب وترضى يا رب خذ بنواصينا جميعا إلى ما تحب وترضى يا رب كل شاب بيننا الآن مقصر في طاعتك نسألك أن تعينه على ما ترضى يا حي يا قيوم كل فتاة بيننا الآن بعيدة عن مرضاتك نسألك أن تأخذ بناصيتها إلى شاطئ الإيمان والتوبة يا رب يا رب كل المسلمين الفقراء والمستضعفين والمساكين في كل أرض وتحت كل سماء يا رب كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب هذا الدعاء كان الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الأكوار العالم أن ينشر الدين وأمام كسو العالم أن يرضى رب الأكوام كسو العالم أن ينشر دين وأمام عائد عائد رسالة لمن يريدون البكاء لمن يبحثون عن رقة القلوب. يا رب خذني إلى شاطئ الرحبان. عندها سجد هشام برأسه على الأرض وبدأ يناجي ربه يا مولاي هذه ناصية الخاطئة بين يدي الآن أدل بها على الأرض من أجل وعفوها في الأرض كي ترضى ترزقيت في سجولي وانعتقت من قيولي تبلد الدمع وخدودي يا ينوبي تعود سيسده سيسده خرج من بيته فجراً. كان الناس يصلون صلاة الفجر جماعة. ثم بدأ يمشي على قدميه تجاه الشارع. حتى يبدأ بالصيد مع طلوع الفجر كان يعبر الشارع. وفي عقله الكثير من الأحلام والأمنيات. وفجأة نعم شلل كامل. ها هو يترامى الى سمعه من بعيد صوت القطار القادم برت أمام عينيه صور عديدة التجارة التي كان يبعث دخانها بشراها أي مؤذن يناديه من المسجد المجاور ولا يجيب رداء الله صورة السمك وهو يتلاعب بين شبكته صورة المصحف الذي كان يضعه للزيلة فوق الرفي تلك اللحظة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الارض يا الهي مع الله صرخت اعماقي يا رب يا الهي قد صحوت من رقادي واعرفت كم عصيت كم ذللت ها أنا مولاي تبتو يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت عائد عائد يحاضرت لفطيلة الشيخ محمد الصاوي